بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد النبيك وعلي وليك والشأن والقدر الذي خصصتهما به دون خلقك أن تصلي على محمد وعلي وأن تبدأ بهما في كل خير عاجل. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة القادة والدعاة السادة والنجوم الزاهرة والأعلام الباهرة وساسة العباد وأركان البلاد والناقة المرسلة والسفينة الناجية الجارية في اللجج الغامرة اللهم صل على محمد وآل محمد خزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ومعادن كرامتك وصفوتك من بريتك وخيارتك من خلقك الأتقياء الأنقياء النجباء الأبرار والباب المبتلى به الناس من أتاه نجا ومن أباه هوى اللهم صل على محمد وآل محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القرب الذين أمرت بمودتهم وَفَرَنْتَ حَقَّهُمْ وَجَعَلْتَ الْجَنَّةَ مَعَادَ مَنِقَتِفْ وَجَعَلْتَ الْجَنَّةَ مَعَادَ مَنِقَتِ الصَّآفِرِ هُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كما أمروا بطاعتك ونهوا عن معصيتك ودل عبادك على وحدانيتك اللهم إني أسألك بحق محمد النبيك ونجيبك وصفوتك وأمينك ورسولك إلى خلقك وبحق أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين الوصي الوفي والصديق الأكبر والفاروق بين الحق والباطل والفاروق بين الحق والباطل والشاهد لك والدال عليك والصادع بأمرك والمجاهد في سبيلك لم تأخذه فيك لوم تلائم أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعلني في هذا اليوم الذي عقدت فيه لوليك العهد في أعناق خلقك وأكملت لهم الدين من العارفين بحرمته والمقرين بفضلك والمقرين بفضله من عتقائك وطلقائك من النار فلا تشمت بحاسدين نعم اللهم فكما جعلته عيدك الأكبر وسميته في السماء يوم العهد المعهود وفي الأرض يوم الميثاق المأخوذ والجمع المسؤول صل على محمد وآل محمد وأقرر به عيوننا وجع وأقرر به عيوننا وجمع به شملنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وجعلنا لأنعمك من الشاكرين يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, İladi الذي fadl, Hazal Yum, ve bıçrına hürmete, ve kırmana bi, ve şerfana bımarfeti, ve heda na binur. Ya Rasul Allah, ya Amir Muamein, ala ala Ya الله ya emir المؤمنين عليkuma وعلى عثرتكuma وعلى محبيkuma مني أفضل السلام ما بقي الليل والنهار وبكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي وقضاء حوائجي وتيسير أموري اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلعنى من جحد بحق هذا اليوم وأنكر حرمته فصد عن سبيلك لإضفاء نورك فأبى الله إلا أن يتم نوره اللهم فرج عن أهل بيت محمد النبيك واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات اللهم املئي الأرض بهم عدلا كما ملئت ظلما وجورا وأنجر لهم ما وعدتهم إنك لا تخلف الميعاد